يَا رَبِّ سَنَ شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ ولدا مرحیوں کریمت الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا چین ل نام امرین شد فَأَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ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 فقد قلنا إذا شطاطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودًا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ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 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبِعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيُنذُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيُنذُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا تَلَطَّفَ وَمَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْزَيْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا وَأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ ظَلَبُوا عَلَىٰ ونتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 و تقلریش ودان سیتا ربی اکور بن سا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ابْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وليه. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ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 ليميننا نار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغثوا بما انك المهدي يشوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ الأأَنهار حََّونَ فيهَا مِن أَساوِرَ منِ ذَه ب وَيَبَسونَ فابًا خَُ وَيَبَسُونَ فِيابًا خُبرَ مِسُُس وَإِتَذَرَطِ مُتَّكئينَ فيِيهَا على الأر نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا بِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الجنة تَيْن آتَت أُكُلَهَا وَلَمْ تَغظْلِم مِنْهُ شَيئ وَفَجرَرنَا خِلَ لَهُ مَا نَهَر وَكَانانَ لَهُثَمَرُ فَقَونَ لِصاحِبِهِ وَهُ وَيُحاوِرُهُ أَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَلَ وَأَعَّنَ فَر وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَا إرُّْ دِتُ إَِا رَبّينَ أَجددًاَّ خَيرَم مِنْهَامُ قَلَبَ قلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو وَيُحَوِهُ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 اخوال تجنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو ولد فعسى ربي ان يتيني خيرا من نَتِكَا وَيُرْسِل عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَقِيَ عَلَيْهِ طَلَبًا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 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ انْزَلَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فِاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا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 لَكُمْ عَذَابٌ بَئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا وَيَوْمَ يَقُولُونَ ادْعُوا شُرَكَاءَ وَالَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ الْنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا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 وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آیاتِهِ وَمَا أُنْذِرُوا هُزُواً وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَرَبَا بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 وَمَجمَعَ بَيْلهِ مَا نَ ساحوتَهُ مَا فَتَّخذَ سَبِي لَهُ فِيبَحرِ سَوبًا فَلََّا جَوَزَ قلَ لِفَتَهُ آاتِنَ غدَ أَنا لَقدْ لَقينَ مِنْ سفرنا هذا نصبا وَلَا أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أن أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ساری ر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 قَالَ فَإِنِ اتْبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا في السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا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 فَقُلْ قُلْ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ معي صبرا قال إن سألتك عن بَعْدَهَا بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا כי نستطع ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد ان يقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وَلَ هذا فاق بين وَوبنك سأ نَبّ أُكَ بتأوييد مَالَ تستَطِ عَه أَمَّ السَّفينَةُ فكانت لم ساكينَ يَععمللونَ فيبَحرِ فَأَوَدتُ أن عبَهاَا وَكَانَ وَرو أَهَُّ لكُ يأخذُ كل سَفينةٍ غصَ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 روانا مائنی مائنی فلم ضرلا ہما کانا آب ہوما وَكَانَ ہر دور بو کا آئی آبل گاہ ہوم تَخْرِجَكَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ہمی باب بابیبوازی آئی آتی پل نل کئی تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف فنو ثم يرد سم ربه ادی عذابا نكرا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 ہت بل و می اشم سیو جدمیل نجنی حتر کدایت کو پونا بھی مل دہر تم اچھا سبب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 فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قُلْ آتُونِي يرغ عليه قطرا فما استطاع ان يظهره وما استطاع له نقبا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 أُلئِكَ الذيينَكَ فرَوبِ آياتاتِ رَب بِهِم وَلِقون إِه فَحَابِبطَتْ أَعمالُهُم فَلانُ قيمُ لَهُ يَومَ القيامة وزنا ذالكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ناسی بنانا بخر ڈاللی کابی نانا سی ڈال بخرولا دا کا ماتو ربی جئنا بمثله مددا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 بعبادة رَبِّهِ أَحَدًا